وإذا تُتَّلَعَ عليهم آياتنا بِيناتٍ قَالَ الَّذينَ لا يَرجُونَ لِقائِنَ قَالَ الَّذينَ لا يَرجُونَ لِقائِنَ أَتِبِقُورَانٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي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 فَقَدَ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُهُرُهُمْ وَلَا يَسْعُوْهُ